للَِّا يْ الأمرُ مِنْ قَبلل وَمِ بَع وَيَوْومَئِذين يفْحُ المُؤْمِنون بِنَصر الل يَصُ مَ شَ وَهُو العزيز الرَّحيم وَعددَ اللهَّ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 أمَّ الذيينَ كَفرروا وَكَذَّبُوا بآياتنَا وَِق إآخَِةِ فَأولائِكَ فيِي العذابِ مُعْضررُون فسُبحانَ اللله حينَ تُسونَ وَوحينَ تُصبححون وَلَجُ الْ الحَمْدُ في السماواتِ وَالأَرضضِ وَوعشّ وَوحينَ تُظظِرون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 وَمِنْ آياتِه يُريكُمُ الْ البَرقَ خَوْفَو وَقمَ وَ يَُزِلُ منِنَ السَّم إِم أَم فَيحِييبهِ الأرضَ بعد موتِهَا إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوم عقِلون وَمنِنْ آياتجأَ تَقومُمَ السَّم أأَررضُ بِأَمرْرِ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 وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ۚ غَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَٰكُمْ فَإِن أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنفسكم.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 وَمَا آتَتُم مَِِ يرْ وَفيِي أموال النَّاسِ فَلاَا يَربُ عننْ دَ الله وَمَا آتَتُم مِن زكَات تريدونَ وَجَ اللهَّ فَ إِكَهُم المُضِف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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 وَإِن كَانوا مِنْ قَبللِأَُ نَزَّل عَلَيْجِ مِنْ قَبللِهِ لَ مُبِسين فَظر إِلَ آثَِ رحمَةِ اللهكَيْ فَيحِيل الْ الأررضَ بعد مَوْوتِهَا إِ ذَِكَ لَُحي المَوْتَ وَهُو عَى كُلِّ شَيئ قَديد وَلاِن أَْرسَ النَّارِيح فَرَأهُ مُسْفَر الَّظَلُّ مِمْ بَعِجِ يَكْفُرون فَإِكَ لا تُسمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسمِْعُ الصّم م الدُعَ أَإِذاَا وََّ مُدِبِرين وَماَا أَن تَبِهَادِ الْ العُمع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 وَيومَ تَقوم الساعةُ يُقُسمُ الْمُجرِمونَ مَا لَابِث غَيْرَساع كَذَلِكَ كانَوا يُؤْفَكُ وَقالَا الذيذنَ أُوتُ الْعِلْمَ والالْإمَانَ ل قَدِلَ بِثتُمْ فيِي كِتابابِ الل إلى يَوم البعث فهذاَا يَوم الْ البَعثِ وَِكُم كُدتُم لا تَعلمُون.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 كَذَلِكَ يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق وَلَا يستخفنك الذين لا يوقنون